وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَالِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّارُ خَالِدِينَ فيها، ذَلِكَ هو الفوز الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ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 إِلَّا نِلَّانِ الْغَرُورَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ آمَنُوا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 ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي أرض بعد رؤتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدّقين والصدّقات وقرض الله وقرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا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 شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجننه مغفرة من ربكم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 فاسقون ثم قفينا على آثارهم بعصيلنا وقفينا بعسر مريم وأتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رفتا ورحمة ورباني يتلبتدعوا ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يُغْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِأَنْ لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء